يقول السائل أحسن الله إليكم جاء في حديث القدسي وإذا ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي فكيف يكون الذكر في النفس هل يكون بتحريك الشفتين الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الوابل الصيب قسم الذكر إلى ثلاث مراتب الأولى الذكر بالقلب واللسان معا وقال هذا هو أفضل ما يكون وأكمل ما يكون في الذكر والمرتبة الثانية الذكر بالقلب والمرتبة الثالثة الذكر باللسان وأعظم هذه المراتب ذكر الله سبحانه وتعالى بالقلب واللسان معا والشاهد أن ذكر العبد في نفسه ذكره لربه جل وعلا في نفسه أي بينه وبين نفسه وذكره في الملأ مثل مجالس العلم التي يعرف بالله وأسماءه وصفاته ويتلى كتابه تبين آياته وأحكامه هذه كلها ذكر لله سبحانه وتعالى في ملأ وفي صحيح مسلم عن معاوية رضي الله عنه قال كنا نذكر الإسلام وما من الله علينا به فخرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما أجلسكم قلنا جلسنا, جلسنا نذكر الله وممن علينا به وكلاما هذا معناه فقال الله ما أجلسكم إلا ذلك قلنا والله ما أجلسنا إلا ذلك قال أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم ولكن أتاني جبريل آنفا فأخبرني أن الله يباهي بكم ملائكته نعم يقول أحسن الله إليك هل الذكر من الإنسان وهو لاهي القلب ينال به هذه الفضائل التي مر ذكرها أم أن هذا خاص بمن أحضر قلبه في الذكر مر معنا من كلام ابن القيم رحمه الله تعالى رتب الذكر الثلاثة وأن أعلاها وأرفعها ذكر الله بالقلب واللسان معا وكل من هؤلاء يحصل أجرا لكن ما من شك أن من جمع الله له بين حضور القلب وحركة اللسان هو أكمل ما يكون ذكرا لله عز وجل وأعظم أيضا درجة وثوابا عند الله عز وجل وأما إذا كان مجرد حركة لسان ولا يعي ما يقول اصلا ولا يفقه ما تلفظ به ولا يحقق مدلوله في قلبه فهذا ضعيف التأثير إن لم يكن عديمه نعم يقول هل يدخل في ذكر الله الذي جاءت به النصوص المجالس العلمية المجالس العلمية مجالس ذكر لله تبارك وتعالى وقد قال عليه الصلاة والسلام إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا قالوا وما رياض الجنة قال حلق الذكر وبيّن أهل العلم أن المراد بحلق الذكر أي مجالس الحلال والحرام التي يبين فيها الأحكام وتتلى فيها الآيات وتفسر المعاني وأحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام كل ذلكم من ذكر الله تبارك وتعالى نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يعيننا أجمعين اللهم عنا ولا تعين علينا وانصرنا ولا تنصر علينا وامكر لنا ولا تمكر علينا واهدنا ويسر الهدى لنا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 لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت اللهم انا نعوذ بك من منكرات الأخلاق والأهواء والأدواء اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر اللهم آمنا في أوطاننا واصلح أمتنا وولاة تأمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين وقضي الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا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 من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا انت أستغفرك وأتوب إليك اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين